هذا الأدب هو رأس الدرس الأول لاحتوائه. ونحن الآن نعيش وجود مع تلاميذه. نريد أن يعرف ما أثر هذا على التلانيج. وعلى المسيحية وعلى العالم وعلى التاريخ كله. كل كيان عظيم عظيم من نوع من يحدث من قبل إطلاقا. في الجاهل لأول مرة واحد يقوم لوحده. من نفسه يخرج من الأرض. يعني كل الذين أقيموا من قبل أقامهم آخرون لكن النسيح وحده بأي مرة تحصل في التاريخ كله وقامت قيامة نعملت بعدها الترميز اتفذوا كثيراً من موت النسوط كنس يمكن ان يموت كنس يمكن ان يموت هذا الذي متع على الماء هذا الذي انتهر غياء هذا الذي فتح عيما يموت أعمى كنس يمكن ان يموت من أقام الموت؟ ويسيمكن أن يموت هذا القوي الذي شفى المرضى وحيى الماء من فعلينا عملية الناس ديها الزفر معي ومدينة خاتوا هل استفاع الشر هل ينكسر على المسيح إذا كان الشر انتصر على المسيح يبقى المسيح هينكسر عليهم الشر برضه اجرب الراعي ستتبدى بالراعي إن كانوا انتصر على من أخام الموته فلاذا يفعلون ايضا بمن سيموتون المتألة هل جدهم جدا والشيء الوحيد الذي اعاد عليهم رضائب هو قيامة المسيح قيامة المسيح ثابت ارجع الايمان الى التلاميذ مرة الغهرة لسورة اقوى من الاول أرجع الإيمان والسلاميذ بثورة أقوى من الأول ولذلك يوم الرسول قال فيما بعد لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه لأعرفه وقوة قيامته المسيح في قهره للموت ظهر أكبر عدو لم يقدر عليه أحد سهر الناس رجال كيل عبد السلامين إنهم سامخوا لما رأوا الرب إن كان الذي يحنيك قوي فأنت تفرق لأنك في حضر كان قوي إن كان الذي يحميك سبعيث سنهار أنت أيضا فلما رأوا المسيح قويا انتسر على الموت شر وأطمحت المسألة ليست مسألة إن المسيح قام ما إننا مسألة القوة العجيبة الموجودة في هذا القائم وبخاصة في الوصول على الموش سرحة سلاميذ في, في جانب سليم يعني هم في الجانب السليم واللعب سرحة ان علاقتهم بالمسيح تستمر على طول وشعروا بثقة المسيح اللي هم قلت لكم هذا الآن قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون مما رأوا المسيح قائم في بالمسيح وكث أقواله وكت مواعيده وصل إلى القمة أنهم ابن الإنسان يسلم لأيه الخطاب ويسلم ويتألم ويموت ويقوم وحدث كل هذا وما ويقام فأصبحوا يصدق كل هذا بعد كل جاء أعصد من الإيمان في المسيح أنهم يصدقون كل ما يقول يزالد بكل درء قال ينبغي أن يصاع الله أكثر من الناس الله صوت دران جدا انك تؤمن بالله قوي شيء مهزم للنسي في الأول كان يقبل بالإله الوديع بالإله الصيد بالإله الحمي بالإله المحب كل دقائق لكن بالقوانة أخذ إيماناً بالإله القوي القوي من الم قهر الموت القوي الذي خرج من القبر وهو مغلق وعليه حذر كبير ويحرسه حراس متجذون بالسلاح هذا القوي هذا القوي الذي فتح باب الفردوس. الذي بكر الراقبين على رجاء الذي اتبق في وعده من اللسل انك اليوم تكون معي في هذا القوي الذي دخل عليه من الابراد المغلقة من الحائط هذا القوي الذي لم لرسوذ القوية في وضعه وضعوا يشعروا النظم في حمل شخص قلب ليه كالرأسه أعداء المسيح عملوا كل اللي عايزين ضلدوه أدلوه وضعوه في قبر يتموا عليه أخسام يخرجوا عليه حجر كبير حراثوه بالحراس يكون للحباب ببعض في المسيح كل قوة الكهنة ورؤساء الشعب والدولة الرومانية كلها معملتش حاجة يبقى المسيح أكثر من كل دول في الأول طبعا كان المسيح قوي هو وغيرت على الماء لكن لما مات بدأوا يشكر لكن لما قام رجعت لهم سكتهم في النتيه القوي، النتيه القوي والنتيه الصادق، كل كلام به كان صدقاً، إذا يمكن أن نثق بكلامه الآتي، إذا لما يقول ها أنا ما كل الأيام وإلى أن تغيب به نثق به كما وثقنا من قبل. لأنه ما عنك سلمه يتقطت أبدا لما يقول أنا أرسل لكم الروح القدس يبقى ناتق بيه أنه هيرسل الروح القدس لما يقول لا أترككم يا تانا يبقى ناتق بيه في هذه العبارة أيضا لما يقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة بإثنين أثنين في وفاتهم يبقى ناتق به أيضا أهم شيء في علاقتنا بالله أننا نثق به. نحن نجاهر بإيماننا بالله، ولكن أحيانا نؤمن ولا نثق. نؤمن بربنا لكن لا تصدق بأنه معصى كل وقت أو أنه سجّد أو. وذلك ان يسمع اي يعطي تطلب الشرفه هي اللي بتصح بالانسان كجالن توبر فالجالن بالكرامه رجعت لقمته في بالرأس فصلاح حياته كان صريحا معهم و معهم لهم في أنا لا أموت اللهم أنا هموت وحقوب وموت يقام في كلامة المسيح السلاميذ أخذوا مبثوما آخر للموت ومبثوما آخر للألم ومبثوما آخر للصلم المسيح تألم ولكنه تألم بإرادته لم يقفره الألم المسيح موت ولكنه مات بإرادته ولم يقفره الموت قال أنا لي نفس أدعوها من ذاتي ولا يستطيع أحد أن يعطيها مني ليس إنسان أن أضعها ولي سلسان أن أأخذها أيضا مالك لا من لماذا لا يستطيع أحد أن يأخذ منه لي سلسان أن أبعنت وسلسان أن أأخذت ففيش حد أبداً يقدر يقول الكلام بغير المسيح فيش حد أبداً يقدر الكل دواتي. وكل الذين ماتوا ينتظرون القيامة لكن المسيح لم ينتظر عام وحد وكان باقورة من قيامة من الأمان لذلك أكذني شفا في قوة في المسيح بالمجبال واحد متر جلو يوحنا الحبيب جرب المسيح الطيب اللي يتكع على صدره في حد سيداني يسمع بيها دائت في حد. لكن المسيح القول أعرف بالخيام أعرف بالخيام أعرفه وقوله قيامك الكليب اذا يمنحهم علامة ضعف من المسيح انما كان علامة حد وعلامة بزي شخص ما يشب الناس يبيه جديد. لكنه بعيد قال لهذا اتيت لم يتراجع انه يمنعه عن الكليب قال له لا انا لهذا اتيت حب الإنسان لم يأت لأهلك العالم بل يخلط العالم أنا جدها سنتبه جاء يبزي المسكه شدية عن صفيريه مجأة المريض يأخذون شكر عن الموت سنة سيء عن الموت. اكثر حاجه في برنامج سبور كان که من كان مجهول وربما ده كان شيء مجهول لكن بالنسبة لهم نبعث الموت حاضر في الموت حصلوا بالنسبة للمتوح لمنات تريحه راحت وفتحت أبواب الفردوس وفتغلت في رجع الشابيه هذا من فتوح الموت أكثر ما كانوا من الهود من اليهود أنهم لم لكن الله بالموت لا رأس كبيرا وعن رأسهم دماغة السعاد بلعني نفس بلعني نفس أي ليس قير قوانة زعزعة الموت قوانة المتيح ألضا زعزعة السيطان رسكت السيطان لما كانت المتيح قائم. غيرت من الملكة تحطمت لذلك أكبر حادث أراد السيطاد أنه يقص عليه هو الإخيابة المسيح هو أراد أنه يمنع عن الصلب لما ما أمكان شيء ببينجر من على الصلي لما ما أمكان شيء لما يقوم فلما أنا المسيح جاءت السيطاد محاولة ربط على حلقة قيامة بل كل ربط بالجمل بل كل هنا وهناك. يمكن التلاميذ ملأ الدنيا كلاما شهادة القيامة النتيجة التفسير الأول للتلاميذ هو قيامة في النتيجة التفسير الأول للتلاميذ هو قيامة في النتيجة. كانت قيامة المسيح أكبر حادث هيا كل الشيطان التلميز يقولي بعد, بعد. وأخذ رجاء بعد الياس لا يخافين مصرس اللقاف أبان جاريا قال ينبغي أن يطاع الله أكثر بالناس كانت قيامة المسيح سبب فرح. للبلاندز وللعالم، بسبب الكراهية، بسبب التبتير، بسبب الإيمان، وعطفه في سطر أفعال المسيح الله، وعليا بقيام المسيح وسكت ليس فقط في قوته، إنما في محبته وفي رعايته. لأنه لما قام ذهب تخطر يفت عليهم يتكلم معهم يعجل تكتهم يتمنهم يعلمهم فيقيامه بالنسبة لهم كانت حاجة جيدة لأعرفه بطوة قيامته وشار في القيامة من الأموات أيضا رمز للقيامة من الخطية مثل الثالث إنا أمواتا بالخطايا فأقامنا مع المطير نسألة القيامه جعلت عبارة كتب أمام التلاميذ وهي إنه لا مستحيل لا صعب كل شيء مستطاع للمؤلم غير المستطاع عند الناس مستحى عند الله خد وفي المسيح في مغرهم القاعد من الأموات في صورة القوة لذلك المسيح لما ظهر ليوحن الإنجيل فيما بعد في سفر الرؤيا ظهر للقوة يقول وقعت عند قدمانه كمية مسيح الخلف ومره في الخلفة في قوتها عنه لهي طارق لوجهه مفاتيح الآوية والموت حيا الحي وكنك ميتا وهاء الحي إلى أقدر الآبدي الآمين أكثر إلى التناقض سمين المتحدث الحي مدرجة أسمع بعض الناس لما يحدثوا يحدثوا عن المسيح الحي ولما يتحدثوا عن المسيح يحدثوا عن المسيح الحي الحي، أي الحياة التي فيه أكوى من الموت وأن الحياة التي فيه هي طبيعة وليست منها طبيعته أنه حي حي إلى الأبد كل من ننظر إلى صورة المسيح القائم من الأموال يؤمن أننا في حمو إله قويل أقوى من الموت وأقوى من الجسائط ومن المؤامرات وأقوى من موت الصليب وأقوى من القبر، وأقوى من الدكس ثم عندما بالقيامة أخذ النوت فكر عن الجسد أنه لا يسمع اصلاح يا ايضا البصر ليس خطيه امامنا ذكر قائم من الاموات ويعرفه بقوه قيامته هو السرعانه عاقه القدس قوه في قمته ما معنى سو في نهج القيامه روح الانتصار على الموت، روح الغلبة، المسيح الغالب القائم من الأموات، الذي يقودنا في ملك مصرة، الذي يعطينا الغلبة في كل شيء، كه أنا قد غلبت العالم، المسيح الغالب الذي غلب العالم وغلب الموت. ونحن نعيش في روح الغلبة في روح الانتصال في روح القيامة حتى كده بولت الرسول قال نحن لا نفسك نحن لا نفسك إن كان إنساننا الخارجين يكفي فالداخل يقوى يوم بعد يوم يعيش التلانيز في ظلم الأبدية أكثر مما يعيشون في الحياة الأرضية هتمحت لهم أهداف من فور ينجرون إليها ألا أن يندموا إلى المسيح القائم مرة أخرى لا موت ولا خيال ولا قوات هادرة ولا مستقبلة ولا صير ولا ضيف يمكن أن عن